أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكره لمن يخشى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 اتيكم منها بقبس او اجد على النار هدى فلما اتاه نودي يا موسى انني انا ربك فخلع عن عليك انك بالواد المقدس طوى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 فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترضى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنبي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى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 اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرحني صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي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 إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني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 waar l'algemeen de Rabb in het boek is, hij is niet de Rabb en hij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 قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلناتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوا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 فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلا فاجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد افلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى اما ان تلقي واما ان نكون اول من القى قال بل القوا فإذا حبالهم وعصيهم يخين إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى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 فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمون أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا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 وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى موسى أَنْ أَسْرِبِ عِبَادِي فاضرب لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تخشى فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ من الْيَمِّ ما غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فرعون قومه وما هَدَى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وَوَعَدْنَاكُمْ جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كُلُوا من طَيِّبَاتِ مَا رزقناكم وَلَا تَطَغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحْنِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لمن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئ على أثري وعجلت إليك ربي ترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامرين Farao ja asifa. Rola hasana. alaikum, قالوا ما أقلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من دينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامرين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 وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى الَّذِي الذي ظلت عليه عاكفا لنحجقنه ثم لننسفنه في اليمن أسفا انما الهكم الله الذي لا اله الا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من انباء ما قد سبق وقد اتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزره خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ انذرقا يتخافتون بينهم إلا بثم إلا عشرا نحن أَعْلَمُ بما يقولون إِذْ يقول أمثلهم طَرِيقَةً إن لبثتم إلا يوما وَيَسْأَلُونَكَ عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا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 وقل رب زِدْنِي عِلْمًا وَلَقَدْ عهدنا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى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 ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض العذب فإما يأتينكم مني هدا فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقا وَمَن أَعْرَضَ عَن ذكري فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بصيرا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 فَأَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ من ربك لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مسمى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 ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بايه من ربه اولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى